وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ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 اِنَّ خَابِرًا بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجنة اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 لا هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم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 اُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغْتِغَآء أَمْرِ ظَٰلِمٍ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 وَيَبَ صطُ إلَكُمْ أيدَهُم وَأَلسِنَةَهُ بِالس وَدُّ لَ تَكْفُون لن تَن فَعكُمْ أَْرحامُكُم وَلا أَولادُكُمْ يَوْمَ القامَةِ يَفْصلِل بَيْكُمْ واللههُ بِماَا تَعملونَ بَصير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 اَثَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إللاا قَوْلَ إب رهِي مَ لِأَبيِيهِلَ سْتَغْفَِّ لَ وَمَا أَمِكُ لَ منِن اللهَّهِ مِن, الله من شَمير رَبناَا عَلَكَ تَوكلناَا وَإِلَكَ أََبنَا وَإِلَكَ المَصير رَبناَا ل تجعَنا فتْنةَ للَِّذينَ كَفَرُوا وَغفِر لنا رَبنا